الله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض, والأرض أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا فَتَوَلّوا وَعَصَوا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 118. ويغفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 119. خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 129. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما سَأَنَصِيبَتِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم وَأَطِعْ اللَّهَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِن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 فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُقَشِّعْ شُحَّ حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة